قالوا يا موسى إما ان ما انت تلقي و ان ما ان نكون اول من القى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 فَلاَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ولا فِي جُذُوعِ النَّخْلِ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا வல்லதி சர ந சவி அல் இன்ன சகவியில்ஹுனிய இன் 119. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى